وَلَقَ دَاسَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِي التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أمنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ مَصَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَٰهِي يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا من الظالمين. قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا فعلت هذا بآلهتنا يا إدراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا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 قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أففر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وهم صروا آلهتكمون فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناه ملخرا ونجينا لوطا الى الارض التي راكنا فيها على ووهبنا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا الخيرات وإقام الصلاة وإنساء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطنا أتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوح نذ نادى من قبل فاشتجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرطناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم بَشْكُرُكُمْ فَاعْلَمُوا أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَعُوقُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عملا ونذا لك وكل ما لهم حافظين وايوب اذ ماذا ربه انني ما استن يضر وانتا ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمه من عند الى وذكرى للعابدين واسماعيل وادريس وذل كف قل لهم من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين